يا أيها الذين آمنوا شهادة بيكم إذا حضر أحدكم الموث حين الوصية اثنان دواعي منكم أو آخرين من غيركم يا أيها الذين آمنوا شهادة بيكم إذا حضر إثنان دواء عدل منكم أو آخران من غيركم إثنان دواء عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضررتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. قلتوا في الأرض فأقالتهم مصيبة المن تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسماه بالله إن اغتلتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا طوبا تحدثونهما من بعد الصلاة فيقسماه لا اشتري بي ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نسلم شهادة الله اننا اذا لن نؤمن لن اشتري بي ثمنه ولو كان ذا قربا